عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثه فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يرد عليه فقد باء باسمه